جب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تشير هذه العلامات المتقدمة إلى الاتجاهات المؤمنة بالطريق السيارة ونقاط الخروج تبين العلامة الزرقاء الاتجاهات بالطريق السيارة وكذلك عدد المسالك المخصصة تعلن العلامة البيضاء عن مكان الخروج ويشير السهم إلى الموضع الذي يشرع السائق بداية منه في القيام بمناورة الخروج